ما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها اذ دعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله أحيوا شوقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بددا بهم فسوها ولا يخاف فقدها